الوجه الاول الى يبدا حالا وهذا هو الشريط الاربعون من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء وهو الشريط العاشر والاخير في المجموعة الرابعة سؤال محاسبة الناس يوم القيامة قرأت حديثا عن ابي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعيد عنه قرأت رضي يوم في إ ذ ا خلص المؤمنون من النار حبسوا ب ق ن ط ر ة بين ا ل ج ن ة والنار فيتقاضون مظالم ما كانت بينهم في الدنيا و إ ذ ا ن ق و ا وهذبوا أ ذ ن لهم بدخول الجنه ة إلى آخر الحديث ل ل آخر جزاكم ا أفيدون عننا وعن عامة معنى معنى المسلمين المؤمنون من الجزاء ما معنى هذا الحديث وما معنى خلص المؤمنون من النار خلص خير حيث قد ورد في ا ل ق ر آ ن العظيم في س و ر ة مريم قوله تعالى وإن منكم إلا منكم جواب آخرة ا الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه و ب ع ض إ ذ ا عبر المؤمنون ع ا م ة على الصراط اوقف منهم من كان عليه مظالم للمؤمنين بمكان بين ا ل ج ن ة والنار ومنع من دخول ا ل ج ن ة حتى يقضى للمظلوم ممن ن ظلمه ف ي أ خ ذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم حتى إ ذ ا نقوا وتصبروا ازن لهم بدخول ا ل ج ن ة أ م ا من لا م ظ ل م ة عليه ل أ ح د ف إ ن ظاهر هذا الحديث وغيره من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل د ا ل ة على أ ن بعض المؤمنين يدخلون ا ل ج ن ة بلا حساب ولا عذاب ف إ ن ه لا يوقف و أ م ا قوله تعالى وإن منكم إلا واردها إلا منكم كان حتما ربك على حتم مقضية فخبر منه تعالى عن الناس مسلمهم وكافرهم ب أ ن ه لا أ ح د منهم الا سيجد جهنم وذلك مرور كل منهم على الصراط المضروب على متن جهنم كالقنطره ويدعو ي ف ا الكافرين كما قال تعالى هذه الآية ثم ننجي الذين اتقوا الظالمين في هاجفية في ونظر ننجي ثم عقب هذه وقد أ و ج ب سبحانه على نفسه هذا الجزاء وقضى به عليها قضاءا ل م ب ر م م لا راد لقضائه تعالى ولا تبديل لحكمه ه وبالله الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم هل لله التوفيق وصلى وسلم يوم أو أو جواب و نبينا يحاسب كتابيا سؤال الأخرث القيامة مسلما أو كتابيا أو كافرا على الحمد محمد ح د و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد نعم يحاسب ل أ ن ه مكلف بقدر ما أ و ت ي من ق و ة ا ل إ د ر ا ك بالحواس ا ل أ خ ر ى وما أ و ت ي من ق و ة ا ل إ د ر ا ك العقلي ولا غ ر ب ة في ذلك فقد ا ن ش أ في العصر الحاضر مدارس لتعليم ا ل ص ن م والبكم للمهوض بهم في التعليم و بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه و صحبه وسلم سؤال عن دخول ا ل ج ن ة بفضل الله وليس بالعمل قد جاء في الحديث أ ن ا ل إ ن س ا ن لم يدخل ا ل ج ن ة بفضل عمله بل بفضل الله تعالى أ ر ج و أ ن تعرفوني بمزيد من ا ل أ خ و ا ل في هذا الصدد جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ليس بمجرد العمل ينال ا ل إ ن س ا ن ا ل س ع ا د ة بل العمل سبب يدل على ذلك قوله تعالى اي ل الجنة بما كنتم تعملون فهذه باء السبب بما باء ما نفاه كنتم وأن ن ب فهذه ص ليس ى الله ل ع ه و ل بقوله لم يدخل م أحد العمل ج ن ة ب ه فهي الحديث باء مقابلة كما يقال ا ش عرضا وثمنا كافيا في دخول ا ل ج ن ة بل لا بد مع ذلك من عفو الله وفضله ورحمته فبعفوه يمحو السيئات وبرحمته ي أ ت ي بالخيرات وبفضله يضاعف الحسنات وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم والثواب والإقاب نقرونة بيوم نبينا الله سؤال نذكر في آيات القرآن الكريم الجزاء والثواب مقرونة دائما بيوم القيامة على في نذكر محمد كما في قوله تعالى ويوم ا ل ق ي ا م ة يردون إ ل ى أ ش د العذاب وكذلك ثم إ ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة تبعثون إ ل ى ما جاء من ا ل آ ي ا ت ا ل ش ر ي ف ة عن يوم ا ل ق ي ا م ة والسؤال هل ورد في ا ل ق ر آ ن كما ورد في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة الشريفه ة ما الحمد حساب العبد يبدأ بدخوله القبر جواب يستدل يبدأ بدخوله د على لله به أن ح و و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ليس الجزاء بالثواب والإقاب القرآن بيوم القيامة、دائمة. بل قد يعجل الله بعض الجزاء لبعض الدنيا ويؤخر بعضهم إلى يوم القيامة قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. موفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا في بيوم في ويؤخر يوم يريد وزينتها موفي فيها فيها مقرونا دائما عباده كان بعض بعضهم يبخسون وهم قد من اولئك الذين ليس لهم في ا ل آ خ ر ه إ ل ا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم اصلاها مذموما مدحورا ا ل آ ي ا ت وقال في نصره موسى على الكفره من قومه فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون ث و ء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم ا ل س ا ع ة أ د خ ل و ا ال فرعون أ ش د العذاب الايات آ ي ت إلى أنثال ذلك من آ القرآن التي تدل على أن الله الجزاء الدنيا أو يجعله في القبر كما قيام الساعة وبالله التوفيق تدل على يعجل يجعله حصل لآل إلى قد فرعون أن في في يؤخره بعض أو أو وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س وضع و ا ما يوفر للمسلم يوم ا ل ق ي ا م ة من ذنوبه على يهودي أ و نصراني و ق و ع ا ل إ ش ك ا ل بذلك مع قول الله تعالى ولا إلا ما كنتم تعملون وأنثالها من القرآن. أرجو جواب وحده إلا القرآن التكرم بإزالة اللبس جواب الحمد لله تجزمنا ما سماحتكم كنتم من ولكونه ا ص ل ا ا ا ل ل على م رسوله وآله وصحبه وبعد أما قوله صلى الله عليه وسلم فيغفرها ي على يخالف ظاهر ا ل ق ر آ ن الكريم لكن إ ن صح عنه صلى الله عليه وسلم فهو لا يقول إ ل ا الحق ويجب حمله على ما يوافق ا ل أ د ل ة ا ل أ خ ر ى وذلك بحمله على اليهود والنصارى الذين كانوا سببا في أ ق و ا ل المسلمين في الذنوب التي غفرت لهم لقوله سبحانه ليحملوا أ و ز ا ر ه م ك ا م ل ة يوم ا ل ق ي ا م ة ومن أ و ز ا ر الذين يضلونهم بغير علم ولقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إ ل ى ضلاله كان عليه مثل أ ث م من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من آ ث ا م ه م شيئا ولما جاء في معناه من الأحاديث وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و الأحاديث الله على معناه من محمد جاء نبينا في سؤال ل م س نعتقد أ ن الله تعالى يدخل من آ م ن به من الثقلين ا ل ج ن ة ويدخل من كفر به منهن النار يوم ا ل ق ي ا م ة فما منزل ا ل م ل ا ئ ك ة جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ق د أ خ ب ر الله سبحانه عن ا ل م ل ا ئ ك ة ب أ ن ه م عباد مكرم لا يسبقونه بالقول وهم ب أ م ر ه يعملون الايات آ ي ت فهم وتحت تصرفه ل م ه وبالله م التوفيق وصلى انواع ل ل على ه ب ي ن ا محمد آ ل وسلم ه وصحبه و أ ن ا ل ش ف ا ع ة سؤال كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ل أ م ت ه عند ربه يوم ا ل ق ي ا م ة وكيف يشفع ا ل ص ح ا ب ة والصالحون و ا ل م ل ا ئ ك ة للمذنبين وحديث شفاعتي لأهل من أمتي. هل صحيح من السند؟ وما صحيح السند أمتي شفاعة الكبائر معناه لأهل هل من من ان صح الحديث جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين يوم ثابتة في القرآن وقد وردت ومن وهي أنواع أشرت الشيخ في فيها تفسر في في الصالحين الكيامة ثابتة القرآن أحاديث ما جاء القرآن الحديث الذي سؤالك قال صحيحة إليه عبد الرحمن ا بن حسن رحمه الله في كتاب فتح المجيد وذكر أ ي ض ا رحمه الله يعني ابن القيم أ ن ا ل ش ف ا ع ة سته انواع ا ل أ و ل ا ل ش ف ا ع ة الكبرى التي ي ت أ خ ر عنها أ و ل و العزم عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام حتى تنتهي إ ل ي ه صلى الله عليه وسلم فيقول أ ن ا لها وذلك حين يرغب الخلائق إ ل ى ا ل أ ن ب ي ا ء يتشفع لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف وهذه ش ف ا ع ة يختص بها لا يشركه فيها أ ح د الثاني شفاعته لاهل أ ه ل ل ل ج ن ة في د خ و ا ذكرها ا وقد أبو حديثه غريرة في ط و ي ل الجنه م لقوم من من أمته ت شفاعته العصات ف ق قد عليه الثالث ا و س ب ا ل ا ر ب ب ذ ن و م في ج ف لهم لا أن ي د خ ل و ه ا ا ل ر ا ب ع شفاعته في ا ل ع ص ا ة من أ ه ل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم و ا ل أ ح ا د ي ث بها م ت و ا ت ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم م أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم وقد وأهل وبدعوا وصاحوا ونادوا ورفعة قاطبة زيادة د أنكرها أهل جانب الجنة ج عليها عليه شفاعته الصحابة السنة كل بالضلال في به ه ا ر ت وهذه مما لم ينازع فيها أ ح د وكلها م خ ت ص ة ب أ ه ل ا ل إ خ ل ا ص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا كما قال تعالى و أ ن ذ ر به الذين يخافون أ ن يحشروا إ ل ى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع السادس شفاعته في بعض أ ه ل ه الكفار من أ ه ل النار حتى يخفف عذابه وهذه خاصة بأبي طالب وحده وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و الله خاصة طالب نبينا بأبي على محمد سؤال ل م س هل الطفل الصغير إ ذ ا توفي وله سنه يشفع لوالديه ولوالده ي والدي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يشفعه الله على في والديه م ا شفاعته لوالدي والديه فالى الله علم ذلك وغيرهم الذين عددهم ث ل ا ث ة وثلاثون من العلماء والصلحاء ويقول أ ي ض ا كان الامام احمد بن محمد مشركا ل أ ن ه يكتب في كتابه كتاب ا ل ص ل ا ة ا ل إ ي م ا ن بالحوض و ا ل ش ف ا ع ة و ا ل إ ي م ا ن بمنكر ا ل ونكير وعذاب القبر و ا ل إ ي م ا ن بملك الموت وقبض ا ل أ ر و ا ح ثم ترد في ا ل أ ج س ا د بعد القبور في القبور ويسالون أ ل و ن عن إ ي م ا ن ا ل ل ت و و و ح ي ي د س أ عن ا ل إ ي م ا ن والتوحيد ويكتب ابن تيميه ايضا واستفاضت ا ل آ ث ا ر ب م ع ر ف ة الميت أ ه ل ه وباحوال أ م ه وزوجاته في الدنيا و أ ن ذلك يعرض عليه وجاءت ا ل آ ث ا ر ب أ ن ه يرى أ ي ض ا و ب أ ن ه يدري بما يفعل عنده فيصر بما كان حسنا و ي ت أ ل م بما كان قبيحا ويتجتمع أرواح الموت فينزل الأعلى إلى الأدنى للعكس. الآن يا شيخ أسألك الإمامان كافران مشركان؟ الأعلى للعكس الأدنى أسألك كافران الآن هذان إلى شيخ يوجه هذه العبارات المكتوبات بحسب ا ل ش ر ي ع ة ا ل ن ب و ي ة يا شيخ أ ج ب ن ا جوابا شافيا بالتفصيل حسب الشريعه ة النبوية على ب ص ح النبويه ا ص ل والسلام الله ا جزاء ة س يجزيك ح ا ا ج و الحمد لله ح وصحبه أحمد حنبل أحمد ح د وبعد عبد ه رسوله وآله والصلاة والسلام والإمام الإمام ا على ل بن بن م تلمية من كبار علماء الإسلام وممن ابن كبار ي ش ه د له بالفضل وكتبهما ن ا ط ق ة بذلك وهما من أ ئ م ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وما ذكر من ا ل إ ي م ا ن بالحوض و ا ل ش ف ا ع ة وعذاب القبر ونعيمه كل هذا حق دلت عليه ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل ث ا ب ت ة و أ ج م ع عليه أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم سؤال ما حكم ا ل إ س ل ا م في رجل ينكر حديث ا ل ش ف ا ع ة ان ل البخاري ويقول ذ ي في صحيحه ويقول أيضا رأوه إ في صحيح البخاري أحاديث جواب الحمد لله وحده وصحبه صحيح جواب والصلاة والسلام البخاري مدسوسة وبعد رسوله وآله لله على إن صحيح البخاري تلقاه علماء ا ل أ م ة بالقبول ف أ ح ا د ي ث ه يعتمد عليها في إ ث ب ا ت ا ل أ ح ك ا م وتقوم بها الحجه على المخالف ومن قال إ ن فيه أ ح ا د ي ث مدسوسه فهو جاهل مخطئ مخالف لاجماع ا ل أ م ة وكذا من أ ن ك ر حديث ا ل ش ف ا ع ة العظمى او أ ح ا د ي ث ا ل ش ف ا ع ة ا ل أ خ ر ى التي رواها البخاري في صحيحه وغيره من أ ئ م ة الحديث فهو مخالف ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وسلف ا ل أ م ة ذاهب ا ل مذهب أ ه ل الزيغ والضلال وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم موت نبينا الله العصاة النعر صلى على أهل من محمد سؤال هل يميت الله ا ل ع ص ا ة من هذه ا ل أ م ة إ ن دخلوا النار ا م ا ت ة ح ق ي ق ي ة وما معنى لا يذوقون فيها الموت هل ورد في ذلك حديث أ ص ل جواب ا لا ح وحده م د لله و ل ل والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا ص وصحبه ا ة وبعد يموت الكفار ولا المؤمنون ولا ع ص ا ة المؤمنين بعد موتتهم التي ماتوها عند انتهاء أ ج ا ل ه م في ا ل ح ي ا ة الدنيا لا موتا ح ق ي ق ي ة ولا موتا غير حقيقي كالنوم لكن ناسا من عصاه المؤمنين أ ص ا ب ت ه م النار بذنوبهم ف أ م ا ت ت ه م إ م ا ت ة حتى إ ذ ا كانوا فحمه أ ذ ن بالشفاعه ة كما جاء الخضري قال قال ا في حديث أبي سعيد رسول ل ل صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا أما فيها هم فإنهم يموتون يحيون ولكن ن ا س ا أ ص ا ب ت ه م النار بذنوبهم أ و قال بخطاياهم ف أ م ا ت ت ه م إ م ا ت ة حتى إ ذ ا كانوا فحم اذن ب ا ل ش ف ا ع ة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة ثم قيل يا أ ه ل ا ل ج ن ة أ ف ي ض و ا عليهم فينبتون نبات ا ل ح ب ة تكون في حميد السيل فقال رجل من القوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في ا ل ب ا د ي ة رواه مسلم في صحيحه ك ل م ة لا يذوقون فيها الموت بعض آ ي ة من س و ر ة الدخان هي قول الله سبحانه إ ن المتقين في مقام أ م ي ن في ج ن ة ت ع ي و ن يلبسون من ث ن د س واستغرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور ن ع ي م ي د ع و ن فيها ب ك ل فاكهة آمين. لا آمين ي ذ و ق و ن فيها ا ل م و ت إ ل ا ا ل م و ت ة ا ل ل أ و و و ى ق الجنه عذاب ح ي م م فضلا من ربك ذلك و الفوز ا ل ع ظ ي م و ب ل هل ا ت و ف ي ق و ص ل ى ابن ل ل على ه ن ي الزنا محمد و آ ه وصحبه وسلم دخول ولد ل ج ن ة س ؤ ا ل هل يدخل الزن ل دن ج ن ة إ ذ ا كان تقيا أ و لا ل أ ن ه وجد مضغه ذميمه لكونه ابن زنا ل إنما هو من عمل غيره وقد قال تعالى ولا هو غيره وقد عمل جواب ر وزر أ ولعموم قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين وقوله تعالى إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم وما جاء في معنى ذلك من ا ل آ ي ا ت وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا يدخل ا ل ج ن ة ولا د ز ن ي ة ف ل م يصح عنه صلى الله عليه وسلم وقد ذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات وهو من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ك ذ و ب ة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ولد ولد ولا جواب وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نبينا الله سؤال الزنا الجنة الزنا الجنة نجاسة الحمد إذا على هل يدخل قيل يدخل لله على مسلم دخل مات حيث إن نجس الجنة محمد ولا يمنعه من ذلك إ ن كان ولد زنا وليس بنجس ووزر الزنا على الزاني لا على من تخلق من ماء الزنا لقوله تعالى ولا ت ج ر و ا ز ر ه وزر أ خ ر ى ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا يندس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم النار سؤال قال إ ن النار تفنى ولكن هذا ه من ان يكون مجازي ويستعاره وقال ب أ ن الكافر يخرج من ا ل ن ا ر جواب الحمد لله و ح د ه و ا ل ص ل السلام ة و ا على رسول ه و آ ل ه وصحبه و ب ع د قامت ا ل أ د ل ة ا ل ك ث ي ر ة من ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة على أ ن ا ل ن ا ر لا تفنى وعلى تخليد الكافرين في ا ل ن ا ر و أ ن ه م ل ا ي خرج و ن منها قال الله تعالى ذلكم ب أ ن ك م اتخذتم آ ي ا ت الله عزوا ء وغرتكم ا ل ح ي ا ة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وقال إ ن الذين كفروا ب آ ي ا ت ن ا سوف نصليه النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقال ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكنا و ص م ا ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا ب آ ي ا ت ن ا وقالوا ا اذا كنا عظاما ورفاتا أ َ إ ِ ذ َ ا كنا َُ عظاما ًِ و َ ر ُ ف ا ت ً انا أ َ إ َِ لمبعوثون ََُ خلقا ًَْ جديدا ًَِ وقال والذين َََِّ كفروا ََُ وكذبوا َََُّ ب ِ آ ي َ ا ت ِ ن َ ا اولئك ََ أ َ ص ْ ح َ ا ب النار خالدين ََِِ فيها َِ وبئس َِ المصير ِ وقال ومن ََ يعص َْ الله ََّ ورسوله ََ ف َ إ ِ ن َّ له َُ نار ََ جهنم ََََّ خالدين ََِِ فيها ِ ابدا وقال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 وقال إ ن الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا تفتح لهم, لهم ابواب السماء ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين وقال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 فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال إ ن جهنم كانت مرصادا للطاغين م آ ب ا الى أ ن قال فذوقوا فلن نزيدكم إ ل ا عذابا إ ل ى غير ذلك من ا ل آ ي ا ت التي يدل كل منها على تخليد الكفار في النار وعدم خروجهم منها وعدم فنائها ف إ ذ ا اجتمعت كانت دلالتها على ذلك أ ق و ى و أ ب ع د عن ا ل ت أ و ي ل أ م ا ا ل ج ن ة فدار الجزاء يوم القيامه ة لمن آمن وعمل الصالحات آمن ف ي ا ا من لمن ن ع ي ما ا تشتهيه ل أ ف س وتلذ امن ل أ ع ا لا ع ي رأت وعمل ل ا أذن س م ت ت ولا خطر على قلب خطر بشر ي ت ع بها ه فيها ا متاعا حقيقية حسيا وروحية ويحيون فيها حياة أبدية لا فناء ولا خروج منها ولا انقطاع ل ن ع ي ن ه ا ولا نغص ولا كدر بالنصوص القطعيه واجماع اهل العلم والايمان أكلها ا و ي ا ت قال الله ا ن ا ا ر تعالى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 جنات عدن مفتحه لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون ا ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد وقال تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم على انكم تحزنون الذين آ م ن و ا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب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 يعني بالاستثناء ا ل م د ة التي شاء الله الا ي ك و ن ب ا ل ج ن ة قبل دخولها ولذا ختم ا ل آ ي ة بقوله عطاء غير م ج ذ و ذ ت أ ك ي د ا لدوام نعيمها يتمتع به من فاز في بدخولها الاستثناء الدخان قال تعالى ونظيره سورة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 فاستثنى م و ت ة س ا ب ق ة من موت من ف ي المستقبل ل إ ف ا د ة ت أ ب ي د ا ل ح ي ا ة و ت أ ك ي د دوامها أ و المراد بالاستثناء بيان عموم م ش ي ئ ة الله ونفوذها في كل شيء فدخول أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة و أ ه ل النار النار وخلود كل من الفريقين فيما دخل فيه من نعيم أ و عذاب إ ن م ا كان ب م ش ي ئ ة الله واختياره وفضله ل ه و ع د لا واجبا عليه عقلا ولا يحصل كرها عنه ولا قهرا له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وثبت وسلم تصحوا النبي أبدا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي صلى أن أهل أن عليه منادٍ لكم تسقموا إن تهرموا وثبت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يجار بالموت يوم القيامه ة ك أ ن كبش أ الى ح إ ل ان قال فيؤمر به فيذبح ثم يقال يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت إلى آخره رواه مسلم في、صحيحه. وأكد وفصلت ا ل س ن ة ا ل ث ا ب ت ة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا لا يدع مجالا للشك في حقيقته ولا ل ت أ و ي ل النصوص ا ل ص ر ي ح ة فمن شك فيه أ و ت أ و ل ه فقد اتبع هواه وحرف ا ل ك ل م عن مواضعه وكان من الكافرين